ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرا بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخففونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له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 مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلَّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ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 اتخذوا من دون الله شفعا قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون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 قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تحكم إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقندوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وَأَنِيبُوا إلى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أنزل إليكم من ربكم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 وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ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 وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.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 يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ طِيلَمَخُنُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَمِئْسَ مَثْوَى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 سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العابدين وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ تَحَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَطِ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجاذلوا بالباطل ليدحظوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب؟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 ربنا وسعت كل شيء الرحمة وعلم فأغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم.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 فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرت وإن يشرك به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 يُنْزِلُ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت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 وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلظُّلْمَ لِلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱتَّقِدَ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ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 الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يضبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب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 وَإِنَّ الْأَخِيرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَاء إلَّا مِثْلَهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُلَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يرزقون فِيهَا يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ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 فَهَلْ أَتُمُّونَ عَنَّا نِصِيبًا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ دَعُو رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنْهَا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ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 إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبرهم بالغين.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 فَكُلْ كَذَلِكَ يُفْكُلُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَرَّرَ السَّمَا أَبْنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صَوَّرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ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 من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نضفة ثم من علقة ثم يخرجكم ضفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا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 قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُلْحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ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 سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي جخان فقال لها وللأرض اتيا ضمعا أو كرها قالتا أتينا طائعين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 ولعذاب الآخرة أخذا وهم لا ين لا ينصرون وأما الثمود فهديناهم فاستحبوا العماه على الهدا فأخذتهم صاعقة العذاب الهول بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقول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 كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحت من الخاسرين فَإِنَّ يَصْبِرُوا فَنَارُ مَثْوَلَهُمْ وَإِنَّ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِيلِ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا أَفَزَيِّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ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 فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ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 ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تتعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستمني الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم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 إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُعْقَابٍ أَلِيم وَلَمْ نَجْعَلْهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيًّا عَرَبِيّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء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 وَنَتَغَنَّى بِاللَّهُ الْعَظِيم سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِلَّهِ تَعَالَى الْفَاتِحَ Muhterem kardeşlerim, bir adet tilavet secdesi yapılacak. Akabinden aş-ı şerif tilaveti olacaktır. Müsait olanlar dinleyebilirler. Ağzı Allah'tan Şeytan'ın Rijim. rahim إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا Rabbana inni esken Sen k怛علم ما نخفي وما نعلن وما İzmir ve Rab bena ve tevbelduğayı, Rab beno firli ve li walideyi ve رَبَّنْ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ صدق الله العظيم سبحان ربك رب bilgezte ama yıçır ve selamun ala mürselin ve alhamdulillahi